حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماه إلا غير الله به والمنقلقة والمكودة والمتردية والمطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكّيتهم. وما أذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أتملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم سإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبان وحلل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما امسك عليكم واذكر اسم الله عليه واذكر اسم الله عليه واتقوا الله ان سريع الحساب اليوم حمل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حمل لكم وطعامكم حمل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذا اتيتموهم أجورهن محسنين غير مساسقين محسنين غير مسافحين ولا مستخذين اقدام ومن يكفر باليمان فقد حبط عمله فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين